هل يMETA هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَاءً هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ قال ابتق الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطلئن قلوبنا ونعلم أن ادْخَلْ صَادِقَاتِنَا وَنَكُونْ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ إِنَّا رَبَّنَا أَنْزِلْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ إِنَّ السماء تكون لنا عيداً اولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وان انت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد ما Ae! Sami Allahu liman hamida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 jeg har stått inn ehdyn oss såratt al-mustå såratt all-læhene anvandt al-læhene gyr al سَبَّحَ لِمَرْيَمَ أَنْتِ قُلْتِ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَقُولُونَ مِنَ فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت وكنت عليهم شيدا ما دنت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم كنت أنت الرقيب عليهم على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تخفر لهم فإن انت العزيز والحكيم الله